نين دعونا لك صبرا لا تدع اليوم ثبورا لا تدع اليوم صبرا واحدا ودع صبرا كثيرا قل اذالك خير ام تَوَا آبَاهُمْ حَتَّى نَسِيَ الذِّكْر وَكَانُوا قَوْمًا جُورًا فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا تَفْعُلُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كبيرا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 فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء اقد اظل الذي يعاني الذكر بعد اجاني وكان الشيطان للانسان خذولا وقال الرسول يا رب يا وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَنطِقُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِنًّا كَذَٰلِكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد أتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا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 وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلَا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ فَأَن تَكُونَ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تحسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أو يعقلون؟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 وَنَسْقِي يَوْمَئِذٍ مِّمَّا خَلَقْنَا الْأَنْعَامَ وَعَنَاسِيَّ كَثِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا لَّوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نذيرا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 وَجَعَلَ فِي السَّمَاءِ سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَتَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الذين يمشون على الأرض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 وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا أُولَئِكَ يُجْزَوْنَا الْغُرُفَةَ بِمَا صَبَرُوا أُولَئِكَ يُجْزَوْنَا الْغُرُفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا قَالِدِينَ فِيهَا